بوك تو باويس اثنان وعشرون اثنان وعشرون جبا محادثة قصيرة رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة أبن دمربان كرتاكا هل تدخن هل تدخن اګودر करत होतो سابقا نعم سابقا نعم पण आता मी धूम्रपान करत नाही لكن الان لا ادخن قطعا لكن الان لا ادخن قطعا मी सिगारेट ओढली तर आपल्याला चालेल का आपल्याला त्रास होईल का اي يزعجك ان انا دخنت اي يزعجك ان انا دخنت नाही खचितच नाही لا على الاطلاق لا على الاطلاق मला त्रास नाही होणार मला चालेल هفا لا يزعجني هذا لا يزعجني اپن काही पिणार का هل تشرب شيئا هل تشرب حضرتك شيئا براندي واحد كونياك واحد كونياك नाही शक्य असेल तर एक बियर चालेल ل الافضل بيره لا الافضل بيره आपण खूप फिरतीवर रस्ता का? اتسافر حضرتك كثيرا؟ اتسافر حضرتك كثيرا؟ هو بہت ایک व्यवसाय निमित्त. نعم وغالبا ما تكون رحله عمل. نعم وغالبا ما تكون رحلات عمل. पण आता आम्ही सुट्टीवर आलो आहोत. ولكننا نمضي الان اجازه هنا ولكننا نمضي الان اجازه هنا خوبز گرمي आहे ما هذا الحر ما هذا الحر هو आज खूपच गर्मी आहे نعم اليوم حار جدا فعلا نعم اليوم حار جدا فعلا سلام بالكونيت जाऊया لنذهب الى الشرفه لنذهب الى الشرفه उद्या इथे एक पार्टी आहे غदन ستكون هنا حفله غदन ستكون هنا حفله आपण पण येणार का هل تاتون ايضا هل تاتون ايضا هو आमहाला पण निमंत्रण आहे न हम نحن ايضا مدعوون نعم نحن ايضا مدعوون